هقول لك حاجة واجعني أنا مصري وأوطاني بقالها كتير بتشرى بزولة وساكن وسط أهل البيت وفي الجمعة بقوم واسبة وبايع حتى عفش البيت عشان أثبت على المبدأ ومتبص ورع الظالم وحسا بجنبي هم قرب خصوصا يما قال راحل وكنا ساعتها في المغرب وساجد بس متشاغل بأصوات الفرح بره وكان حلمي أدوق تغير وقمت خرجت من المسجد وترت بسرعة التحرير أشوف العدل على أرضي ورجع دولتك بالحق لقيت حلمي بتقسم وتاهي الناس في أي وولا ما بين تجار بتاكل عيش في دين الله بتسل تكروا الكلام باسمك ووقت الجد بيقلوا وبينه خبابة تتلمع عشان تضحك على الغلبان وناس في الدم بتسامح وبتضيع قصاص أمه وفقد الأمن عشان العدل ما تحققش وخد دامهم ورصهم لجام بلدي ولسه قصري ما اتطهرش ولسه صوابوا وبتدبح شباب الصورة في الاستاد ولسه قلبي بدمع انا قلبي وعلى الأولاد ياريت أرجع لأيامك واشوف الحق متنزل على أدن الملاء جبريل يساويني في إسلامك مع الإخوة مع كفايا مع السلف وشبابك اي حاجه ببعتها يا عني تكون راضي انا مليان عيوب لكن انا انسان وده العادي